بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزممل قم الليل إلا قليلا نصفه أو إنقص منه قليلا أو زد عليه ورث للقرآن ترث لا إن عليك قولا ثقيلا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 وذرني والمكذبين أول النعمة ومح لهم إن لدينا أن كانوا وجحيما وطعاما ذا قصته وعذاب أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهلا